وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس ياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأوين الأحاديث ويتم نعمته ويتم له عليك وعلى عقوبك ما تنتهى على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقر كان في يوسف وإخوته آيات للس إبقالوا ليوسف وأخوه حدوا إلى أبينا منا ونحن عصبا إن بنا لفي ظلال مبين أقتلو يوسف أو طرحوه أرضين يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتركون ساعده قوم صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارات. أرسله معنا غدا يرتع ويرعد وإنا له نحافظون قال إني ليحزوني أن تذلبوا به ويخاف أن يأكله الذئب ويخاف أن لَهُ الذِّكْرُ وَنَحْنُ عِصْمَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلِمَ ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَيٌّ يَجْعَلُونَهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَ وجاءوا أباهم عشا يبكون قالوا يا أبانا إنا ذغبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء. وشروه بثمر مخس درهما معدودته وكان فيه بلا الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لرأته أكرم مسواه أكرم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله وكذلك نجز المحسنين ورادت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الابواب ولقد همت به وهم بها لولا أوانها نهده كذلك لرسف عنه الصورة والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباد وضتت قميصه من تبرو والفا يا سيد هلد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب حليم قال هي رودتني عن نفسي وشي إن كان قبيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قبيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلن سوف أعرض عن هذا واستغفر.